الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهدى عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث اقلاب الدرداء وجرينا وضع رحمة الله وبركاته وعلى بيهر لسر باسوا بابات دونه كبرتي لا ومن تنهبون لغال خوة تعالى يالبشي أخير الشوا كاتك كا كاتي هاتنا خواروي خوي تعالى يتشون لا علاقة بزاته خوي تعالى أوها فرمية يا خوا عليه الصلاة والسلام ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي اذا كشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه فيقول أنظر إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه والذي له امراه حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقده والذي إذا كان في سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا فقام من السحري في ضراء وسراء معناه حد سكاوا يا فرمي سكسهن خواي جوراء أو سكسه خوش عليه وخوي تبارك تعالى لا ريانا بيا دكانه أما شدك كيل الصفات كاني بيه, بيه بس وك نا عقادر من باس همکه اته کیفیت و چوانیتی آسیفته لخیال خود برده داره. آسیفتش تئول مکا، فریمیا، مل وانیا، که آهلی بدع بزری و وعلن علن نابه تو قربله خوابه اکنه یعنی لی و دان و بشر و خودرو لوس تانه. ابی خوابا کی اما غلط آم قصیا. بلی بر روم هیک خوابه اکنه بزنن زنیشون. ها، ایمانکت سلامت بو. در میخواید علا پیان بیا کنی، یعنی پیا کنی پیان، یعنی لرویان پیا تو خوشویستی که خدا بینی، خوبه بر روی گرچه و ناتی بر روی. جهاد لسر آمی نسر حدیثه یک کن جاتی نوسر حدیثه، لنو عامی کره همراه و حدیث اکمن بر قال قال رسول الله صلى الله علیه وسلم آله بزن اگر کسی خواه رویا بیا کنی، امکسه چه منزلتیه لخ لخوایت علا.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 خوي دابكوجل برمن اما يكم لس يكدو والذي لهم رأة حسنة وفراش راش حسن جنيكي جانو ريكوبيكي هيا وأمبياوا لبعتي أويكوا خريكي عارزو خوي ببشوا فيقوم من <تصفيق> الليل هلا سال شوا وازل عارزو كي يادي وازل وअगर بي استا يا خوت وراك شاب خويا لقال خزان خويا ابو بس لبر من وازه اله والروح ومعناه اونيه ك انسان ارزقي خويا جيب جينك ابركار بلان نبي همو كاتكان بابري بسر والذي اذا كان في سفرين او كساشي لف سفرك ابو بزان يعني اما هسكينا خوشي يا قادر بالنفس لسر امس يتخوي وناجره كي خويا ابو جيلو كاتيا خلص الله <سؤال> كخزانة جباشو ركوبياكو مالو <سؤال> تشخوش ركوبياكي هبي سي هميان غير للسفرابي سفر خو من العذاب تورى للسفر حتى احكام دواسان كلا ولا للسفر فسهروا ثم هجعوا. أما أنا خوتن. بعلام أم فقام من السحر في ضراء والسرع. لكانت بشي أخيري شو هلا سال وسافرت نزك أتبتشي بعبادة إخوة أجرشي خوش بيانا خوش. حال خوش بيانا خوش. أما لمنزلي باسي أو كسانا ما كنت. لو باي أو كساني كشونيرجا كانوا باسي شونيرجا كين. أما درسي أمر ما نهى. مو باسي أوى. وأو كسي كأجر بشهونيرجا وقوي خديك. لا لا إخوة تباره تعالى لو كاتب الشيخ يرى شوكيت أجل ترزي أو كسانك خواه خوش يعني ومحبتي خواهد لك رأيك حديثة يكاة لعبد الله كوري عمر ورزائي خويلة به لصحيح بخاري أفرميه نعم, العب نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل باشترين يأو عبد الله عبد الله كوري عمر عبد الله كان لزماني يا صلى الله عليه وسلم شعر عبد الله منالهابن ثمانين مناله، يا قلت لي العبادلة الأربعة شعر عبد الله بتشوكا، عبد الله عمر، عبد الله كوري عباس، عبد الله كوري زبير، عبد الله عاص، أما يان ثمانين عبد الله مسعود أو، بس أما عبد الله كا صحابي صحابي. وخشككشي خزاني بيغمره حفصة. ألا بيغمره فرمي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل وعبد الله لو كان يصلي من الليل باش تريم بياو عبد الله قرّهسته شو نجح كان. بس بزاني المناسبات حدثت شيا. ذول كذول حدثة خونته ومناسبة كي تناجم. مناسبة كإلى حدثة كترعته. الحجرو حدثة لصاحب عبد الله يكون عمر خوي بما نكرته هو. كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله. الله هالك سجل زمان بي صلى الله عليه وسلم خير كيب بنية جرّا أبو صلى الله وابو عليه صلاة وسلام دانش الدواعي نجي بياني. دواعي ذكر كان طاقة داي داي كتار خو تان بمجرنا. بيان هو طبعا علمي خو جرناو التعبيات شكل حتى على يوسف هر خو سورة كعب قطعنا زانها باري خيرك خو حقه خ خوشيل الشيطان ويا قدار وما علم علم شيء زور قوريه ممكن سنابد استي باته طبعا تعبيري ولا جادو قرانه ولا هم ممكن سبيجرته ولا ولا المهم بس لو هناك يعني بس لم حد يساك فرمه كسر زماني بياقمره الله عليه وسلم خيكي ببنيه أشوبوا الله صل فعيش بياقمري إخوان وما عن حز ان ارى رؤيا الله من عليكم حزم كد خيكي ببنيه بتم بلا بياقمر صل الله أو خوان بنيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت هلا من شابا الله كاتمنى عليكم وكنت انام في المسجد لا مزجوت أخوتم عوج دليل اللي سر اللي مزجوت خوتم جايز أزورك أزلك أجا بيله خوي خايف تزن يش مانش شو نازام شو وبألك أكل وكنت انام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت في النوم آه جا خايف بيني هو على حزم كنت خايف بيني هو خايف ش بيني له مزجوت بيني بس للخوكة ش بيني هو رأيت في النوم كانما ملكين اخذاني فذهب بي الى النار لخومه تماشاكم كم دوم علي كم ين برد خص برد من بواقل فاذا هي مطويه كطي البئر اقلك او كبير شلون سرك دخلت وبرزكته اوه بو شوازه ويدلها قرنان لدولا وبرسكراب او فاذا اناس قد فاذا فيها واذا فيها اناس قد عرفتهم كسان كتاب لنا وامر ناسين أمن أصينا وأنا كين لا أجرك يا أقول فجعلت أقول أعوذ بالله من النار من يجيك سلة لخو... لناخوك وتم خوايا بنأجر مبتولا وأجره قال فلقينا ملك آخر لخوك يا ملاكيش كهر فقال لي لم ترى بمن يودتي تو ترصد لسرنيا بمن يود فقصصتها على حفصة لخوكا ك لخبر خبرن بو لا يخشكم حفصة بمجراية وأيش يبروي خزاني في غمرة صلى الله عليه وسلم هستاف على رسوله أيش ريك شو الله متى عبد الله خوي بيني وانجا فرمي الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل بعشترين بيعوا عبد الله بس بشرته عبد الله بس بشرته شو نيرش كاش شو فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلة. يترى عبد الله يكون عمر شونا شو ناخد إلا كم ألو كاتوا حتعمل ذنب خليك شو نيشكل ذنب. شو بكمية خد. طبعا ما عبد الله يكون ريع عمر بوه. عبد الله كيتر عبد الله يكون ريع عمري يكون ريع عاصي إيش مانها. أم هرزوع جايبو. شو هرناخد. هروابو. شو نيشيك. بروش بروش جو ابوه. ليش هوروجوا كش هاتشي قرآن نازل وحمي خبرناه. لو كاتي، باو شيجني وهانا، هالحال يوابي، الله عمري لو الله تيوما كا لمانك أزاي راق وراء ختمك. قال رواته قال لا تشل اللي هو كم ترى من اللي هم كم. لو كم مكا بس روج ما سلفي لا أشياء منافسة أنا كذل عباداتها أمره بداخله لغير عبادات منافساته إذا أما فضل الشؤون يجك أيجرينوا حديث يجك بعزة كلا ساري كريس أدها فرمية سال الله عليه وآله وسلم أتاني جبريل الله جبريل هذا طبعا جبريل كيد بولاي بيع صلى سال الله عليه وسلم لسر شط الزلم يقاهد بولع كذا عليه والسلام فقال يا محمد عش ما شئت فانك ميت اي محمد شنك اجي بجي والله ربي بمريه مردن بو هموك اسيكا الا اخواني لا يموت بس هو يقول انا جاتني غزي بجي بزانه كوتارتك دمرتنا واحبب من شئت فانك مفارقه تشد خوشويش تخشد بيه والله ربي بجيب لي طبعا انت فهمت يعني برسي صلى الله عليه وسلم يعني خو تشد سحابي خوش... بس ويبزان منزلن تشيل العباسات و تشيل العباسات و الله العباسات و تشيل العباسات و تشيل العباسات و تشيل العباسات و تشيل العباسات و تشيل العباسات و وهو العباسات و تشيل العباسات و تشيل العباسات فرمي أبو بكر. وتي... اموای شرعت من بهم میاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم جبرئیل پیام کرد خوش جوی خوش ادبیه، بدجیه حالی. و عمل ماشیت، فانک متزیون بیه. چی اکی بیک لثاک و خرابه؟ چی اکی بیک لثاک؟ آو لثاک کانه و خرابه کانه. بو خود برای چی با، پاداش تو سزای لسره. بعداش تو سزا. علیرغم اشاره یک بنویتی که زور حساسه این. بعدا خواه زور لوانی که و اسلام به حساب خوان عايت زور بغلط و خلق تفسيره كه. ونمونم عايت لسهوله كاف كخويت علّا باز كافر ميشه. فمن شاه فليمن و فليكفر. دلیل ازادیه با كيف خود و تو خويت علّا حرتي حريتي دانناوا او او ترسين يا او ترسين على شيء كيبيك ايتو بردمي من دوائي او حريتها برسيادك الاخواتامك او حريتها تو عبدي يا حري تو خيت على الدواء ايتك مباشره بس شيء غاسي عذابك اناك دوائي نافرمي نا اغريكم بالقا والق دوري انا داناوا هاوري او كان اونيا اجد لدموعي انا دري. أخيرا ما حرية هو حرية بو، وكأي تبنا علىك تشبيهنا بولله المثل ولا بنا علىك هذا لي، نالك على باب بو فلان جاله ما شو، على هرشم، على أشيء دبشو كيف خوتها بس أما حرية بو باكر كي، جبريل وعمل ما شئت فإنك مجزي به، تشي أكيد بلا أجداري باداش وسزابة شاكب كي باداش تخربك كي سزعة وعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل إن جابر زانة أمي ب بس كما لا حديث كعيا فرمي بزان الشرف المؤمن جوره المؤمن للالاخوار رزق <تصفيق> قدر المؤمن للالاخوات على شون ركعته ألا يعشر في تودرك ولا برده مخوات على وعزه استغناؤه عن الناس عزتي أو شخص جوي ينزل كسبا النكاته عزيتوا أويا كوا عزيزيتوا وديتوا أويا كذل خلقت بانكين ها ويا كوا كاتش اللي بسريع زليلة بابين كلمة الشرف الله لغتها يعني برزائيل لغة العرب الشرف لغة العلو وشرف كل شيء أعلىه شرفها مجتك برزعتكين لما وقف في ليله وقت صفاء ذكر متذللا متخشعا بين يدي مولاه لا اذا بعز جنابي وحما شرفه بخدمته ورفع قدره عند ملائكته كشوه الله سو خيزليك ابو خوي تبارك وتعالى الوكته يا خوي زليك ابو خوي جور الاخواتس فانا اجري بعز خوي تبارك وتعالى اخواي باريز وشرف وقدر وكرامه ايات وللائ ملائكه كانيبا سكاوا وقدر الراعي رخوي تعالى، وإخوانه وريكاتي عبد من تين عبد كاني خوي، أما هلا باسكريني شون يش بازقين كأتجاني تدرجيه محبوبية بوخوي تعالى حب بوخوي تعالى ده، وإخوانه يخوجين، لبيلا لو رزق خوي لبيه يا غمار الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير للسيئات.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 حين يبقى ثلث الليل الآخر كبشي سيشي اخيري شودم يعني لو كانت هذه اخواره فيقول من يدعوني فاستجيب له چه دعواش تكملك بيه مي من يساله فاعطيه چه اشتك دعاك يا دعاك قبولكم چه من يستغفرني فاغفر له چه دعاي له خشبون ولكتالي خشب زرباي خلق لو كانت باغايه دواء بزعلنا براي الله بعد هذا الترغيب والتشويق نتكاسل للدواء أهم آية وحديث ثاني خير ما لنا شوني كزوري تر ما هو ده لشونيش وعلم يا أخي بأن قيام الليل صعب إلا من وفق للقيام بشروط الميسر. والله ملير عشتك جرين يتبش قل سياق رزنيا والله على شونيش قل الناس ساعتك لقى الخواة على خريج النجاة وخرجي طاعة وقرآن واندوب بارنا وبيبتاعك تنا لقى الخواة قرصة بلام خالا سرك علماء بس آسان كاريا يانكر دوله وانا توبو برسيبلا بعشمن شيب كم تا عمل او قرصة اتيم لا سرنا مني رن معيم خالانا بك يا كم من الاسباب ظاهر ومنها باطن له كان هي ظاهرة لبرشوا هشة ديارنا اسم برشوا كان بعزة كن الله يكثر الاكل شو زور خوري مكه دائما وي زور بلا شوه مشكله قبل نابيته ناتو انا ليش جلانه توشي اش وازره به ليش سوق نابي بلا ما داخل مشاكي خادن اهتمامي شي زوري بيدراو يعني وقال شكان ما نقرز به ولا احد بينه خلصينه وش مش دوام اللا يتعب نفسه بالنهار بالاعمال الشاقة. لروج خذ ما عنده ما كبا اي شيء قرصه وهر اجلب اني حتى وره لي جريش ايو كاتاشيكاي اشتغل ماله بخي يخلص يتابع نيجيب بس نيجو في اخوتي بابا ها مو ترك نیورو کشی یا پاسی حوی چکم بجنه اله واتنی و روخو یک بک نیوروخو اما سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم استواسی خواکانکی پیغمبر خدا صلی علیه و سلم عادت یوا اب بیانین لدوان جبانین نخوتتو ات کاتی پیش نیورو انجا ساعت خوی چکرد او پی تراو قیلوله به عربی پیلن قیلوله زور مهم او صراحت اداته دويو بيغمري خاص صلى الله عليه وسلم دوي اصلا نخوتو تو لا دوي عيشه خوتو ني وشو استوتو او رجانك يبو ام واناك بو يشو نجمع لا جرن نقطه اي كيي اجتنب الاوزار اما زور مهمه جناح واسلي بينا بهاي غناح خوتو خويا بش دكا لويتو لنيزك بي تو بسيو سيري ختان كان كسر غلطتك وبرامبر بحسك الى تنزك بيها تو حاشا know pure wisdom, you understand rather you ระ fuam or pure love or talk to the father of God He says you feel good about your춧EM For Allah the Menghl atreichon, keithus abdand Yes we mentioned it So what does that mean? It's less easy in all of فلما يني بين شو نايمام ثوري فرمي خوي الله الله حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته قلنا حكم كذب يزمان شو نجح بينك لا يزمان شو نجح بينك كما قال خمان برسين نسأل كيف شنك شو نجاك أو هذا بياني خمان كي لبيني خمان خوي دعوة بردنا دلية كي خوي غلط ما بس كتوادو دينج أخواتي خوجة دي سنه يرمتي دابوشوني جو عبادات الاعتراض بقناح ذليلي بوخوا بارانو وريان نا جناحك بس كان كي والله لا بس لا ماشي حسابي لا آه، چنینی نخواهد خویت علاس جنابی. بس او روازهانیه که کاک من حاجی دس دسی خالقبرو قالی خالقبرو لدکانه که خواهم قالی خالقش دامو حجیش کرد وامر حجیش نگو بانیو من لوب آشتیم. خوی دلی باید خواهد که. اگر حاجی حاجی کرد قالی خالقبرد تو اوکو او مکه. بس لوب آشتیم بع بول آخرت رمی کنیش نکی. خو علیا قلایونیش که اگر توانی کاتامی خوی بس توانی کفنگاتامی وأي وانة؟ ترىني كفر كاغي؟ تملي خود خود والله وين يرجع كافر؟ والله بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فعشان يشيتير لو أنا أن يبكر النو في النومي. ده عشاء زوب خير. لو بس شش ساعة عشاء برادرجل لطواري ويباسكروا دمائه أو هم جنزة يعني هم مي وكم خلفاء وليهاتو بدياش في فيسبوك أو شانزا ساعة دانيش توها شانزا ساعة توسي ريشاشة في آخر لا كم يشكدم إنيه على هم يتوشين نفسهم قذقانش تي هم يجنسوا بفتح باله هم يجنسوا ترى سيركسانو كرامكا تك تك تك خوش می خوش دی دی دی با با با با گگایلی دی گگایلی نیا موبایل اکئی نیو شو بالله لاپش لاپش مغر شو بینیمه موبایلی بدست و بتلفونی بو کش کردو و بیک چگ گگله واچی بیا با گگ گگله چکبه باش ابرکانم ام زلامه چ زلامه درچه چکسه درچه او فیس بوک، اینترنت، املا، اولا، اولا، حمایت جنس. هیچ‌کار کشکان تنظیم زوش کورگان تنژنی آبادیانن. با چه شیم آن نمینه؟ لاسر خیر، لاسر دین، لاسر تقوه، لاسر پیاوت آدی، لاسر اخلاق جوانی. نگر لاسر برلایو پارک کانو املا اولا ابلن حریت و آزادی. دعایش تب تبینه با سریکشکو ابلن. اسلام غلطی کرد. اسلام غلطی نه کد جناب غلطی اسلام دوار نگر. ام هم وقت لقته در زبان باعث نیت توی شن شیطان و خطوات شیطان کرده لو گفته ترک برنامه که وادب نه تو ل دوای برنامه قبلی ولی باهوی باهوی آدینه خواب طبعا لو مسئله زو خودمیاد باب تمرشی دیگر من عیشه میکنم که عجایل پیغمبر الله علیه و آله سلام مفرمی رسول الله صلی الله علیه و آله اول لینی ويقوم اخره فيصلي اخوت لا بدايه شوكه نيو شو غلصه ده سيك البلوشك امره ما نه دانيشين حتى اجت اباني باني دو يبخو باني باني نقش نرجعش اللي كذيت غلطه زوب خوت لحديثه غافر منها عن السمر بعد العشاء نهيك دول دع عشاء تداب مش توشك بس الدنيا وبزم راسك الا للضروره نبي للضروره بو بو بي تجارب بي حتى هو تارين على دعشات بو ضروره نبي مشان كانه كذا شنو بالي يلا بخول بو يشونيش خبر ترتيبه اصلاحته كيف يا شيشتي دل خالكاني كجاره ان ينام على طهاره ان لله رب العالمين رجاءت عليكم اما الزور اسان بس شيطان كرسي قال سرما شتي تش تو بيجو يبقى يدز يج بكلي دز نيرجك بغرو يا دي خابك یادی خواب که دزد نیست بگر، لسر دزد نیست خواه. زور آسانه زور زور. بس آیا کی ای کا؟ بس بیام ام ایش آسانه کی ای کا؟ بدکمان خلق کی بیکابر کرد؟ اروال نه عجله دزد نیستونه لیگر خوا. خودتو خوا عجله هیش تکمیل. هوایی خلق بازوری وای. یه نسر آوشتانی، آو هکارانی که پیوته هکاری داخلی. یک لوانه. ان ينوي عند نومه قيام الليل كيتويت اسرجا بيرد بيه بالاخويا بشو نشخبرهم كيتو بيرد بيه بيت كاته سفريه كدير كاك سفريه ا باش معلومنا خبري شنو هو يعني همو كساكتي يعني سفريه جهه تو سفر يشو كرواني برا دي بولاي تعالى او كروانه لو كروانه الدنيا يا ده خودی باه مده که بالا نیت تابه حالا سین خو اگر بی تو خبری شد نبیتو خویت علی بن اکی خودی بگه اگر نیت نبود ن اینم العملو بینیم تماشام حدیث کرد ابو دردا فرمی پیغمبر فرمیتیس صلی الله علیه و من آتا فراشه راشو هرکه سبدت السر جیگیش و بخواه و هو یانویان يقوم يصلي من الليل نیتی هبوک واشو نیش کار فغلبت و عیناو حتی بلا متتابع شو خو هتبي نجي بيعني مقصديتي تاني نجي ناق نجي بيعني بالروا تاني نجي بيعني هلا صح طبعا مشت للاي صحاب الزرع جيبوه شو نتاني نجي بيعني خوتو يلا يعني للاي وان نجي بيعني حتى نبوات ولا مزقود بتاع شو نتاني نجي بيعني خوتو وباي بيج نجي بيعني هستي بتاع الله يقوابه حتى أصبح كوتي بلاه وما نوى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 دلت باگ بيه لقل خويا على قيد نيادنا رقم لفلان ولفلا الا لبرخوانا بيه لبرخوان لبرد نيا مقصدم لبرد نيا رقم لك اسنا بيه برو خداش موضوعي بين لسرد نيا دنيا ها. الدنيا لسير مسلم ما خوش شي مسلمانيت لسير يا عمر فرميتي صلصمو هيج مسلماني يعني لا سيرو زياتر لا سير دنيا دنگ ليكتري داو ابي الا برناش بنو جتا عمر باشترين يعني او كسه قال بابراك السلام عليكم كاك توكيل قواك باشترين او انا او كسه جا شيطان باللي انت عاصي يعني عاصيد نقال اخوي تعال تشون من الروم او اي قلت توبره توباشتركي اجا وكته اورين ماي ابوي كان لو كمالكا معنا رقوقين وبركاتنا معنا بس امره حمل لا سير دنيا يانا ابزم تشي لا دلی خوی عاد زکا، هزار جون با خواب دریو، هزار حکامی خواب یشل بکریو، هزار هزار هزار به شرعیق وای گوره گری، مشکل نیه، قول مشکل نیه قول با کربانی بیو با ساقه بیو نو کبابیشیله قل خواب، بس جون یکی پیو با، کسی یکی پیو بله، پاره یکی بببره، کجا چنگ اس؟ صد هزار، ولله کباب، با خواب نور، ولله کدک کتسل قل نه کم بوده هزاری کش نیت، بس هزار جون با خواب، برا برو تو ببرای گوره میگی، مشکل نیه، لسر دنیا آوها، لسر دینیش آوها، باعک صحابه تابعين فرميانو والله بس نيوتي عمرنيش يعني نعم مسر قبركاش دين وابو بس مسر دنيا وابو جاءك خاوتي با او دنيا ودنيا يجي شي كخوف غالب يلزم القلب مع قصر واشد يعني اوه تكاند ما أنا جا صال وش حسابي أو أنا بوأخدك يا بلي يا أخواني لو لحظة لو أنا وش أخبر منبيته لو أنا وش هلأ مر لخوكي أبى أخبره لو أنا نجمة بيعني بترس دايمه أو أو ها مشاكي خلاص شوني يرجع من ما دام واقف نجمة ساعات يجيك ودو ساعي بآخره من عبادة بياشكشكم ده بس إثبات حقيقي إنه هذي يعني وحية وجب يقمره قبله وجب ما أبلي إستتو ساعاتك الدماء ولا الدنيا عايز ترمي طملا لاني وحية وهبوه نمر يا جهني موسى لا صحيحة على طول يقمر موسى ملك الموت هاد ولا يجوز له سر شكل السلام لك من ملك الموت ملك. هاد وتيه ما يروح الدركم أيش زاني بشرى يقدرني يا بتشا يتشا يشوكش يقمر موسى بقوة هو القران خدنا القرآن بين بكسكي على كبران بن إسرائيل ببكسك كوشتي فوكذا موسى فقضى عليه بابو بردك هالغرد يسر بيركا مرمالاتي افريتاكاي اودا بابوود بوى على ملك الموت طبعا انا مليون الموت مجليات شو تعالى. وتي بلاي. بلاي أتوي بعد أو وتي من من ولا الموت ما ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا ولا وتيه دوايا هو دوايا هو تشن لو الجردستي لوأني الصد مويكاشة الجردستي وهاي أنا صد صاليكا وتيه لا أمري ده وتيه ده أستب أمريان أستب أمريان مقصدهم يعني أجر دور بروين جوري دس ساعات دعاءك أو قارته خ خ خ يعني نا لحظات نيدور ده توش لا ساعات ايش كنا قين الشو بلام لبره أونه هو منزورة من لش تاني فعشان هني عارف قيام الليل برأو آية حديث أنا بخن الروس هند لفضل قيام الليل. بلام علي ومن أشرف على ذلك الحب لله تعالى. لا ما نها موي قوله ال ويا خوشويستي تعالى لا بر خوشويستي او خوشويستي كت بو خا زور زور كرو او صلى الله عليه وسلم لهامك سيزهات عبادتك لهامك ساء وقوه لما بان اذا قام ناجى ربه حاضر ومشاهده تحمل المناجات على طول القيام الوكاتك هسك لجل خوا يقصاك ومناجادك وايلك ادريش جبكاتو قصاك دلك خوا استبي كان بي يقينك تو خوا يعني خوا خوما اللي نشرتو خوا طبعا موجوده وهي وابيني ليله روجي قيامه بذ السبي خوا بيشاني كذا بو تحقيق النواه حتى تحقيق ما بس غير ببيني ب चाय ختيري بي لقصر كردي لغالي هذا لي لا والله اذا او يقينته ب لو فلنحرص على قيام الليل والدعاء والاستغفار بالاسحار الذي هو آخر أوقات النزول لله المتضمن الاستعراض حوايج سائلين واستغفار المذنبين وتوبه التائبين بتعیب تی بشه آخری که اگر داری دوایی خوشبو نکن که لاسحار. نه بذار نخواهی گری. على وصفی انسانی آل عمران. بام آیاتو بام حدیثی که استایخونه للذين اتقوا عند ربهم جنات. بوکسانی تقوى کارن خواهی تعلق نه بهش یانات. تجی من تحتی الانهار. کبرتی لجوگو لرباری خوشب. خالدين فيها وأزواج مطهرة حتى تأتي تا جن و جني خاوين باوين يعنياتها وفي دنيا يا لأن الدنيا همو ما, ما نزانين إما تشونين و تشونين يسيما ببعبونا وهي. والله من القيامة دوانية باو هج من الله لدواء وخالد رازي بي. والله بصير بالعباد وبنايبا عبد كاني خوي كامانة الذين يقولون أواني ربنا آتنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار خوايا ما إيمان من هنا خوايا لما خوجبة خوايا العذاب يأجر ما فارزا الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحاب ها خوايا نوصف كردو أواني صبر جن الأسر طاعد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 هموت الله کاتی الله کاتی نخوا دمتان باوبی بخوایم آقا نان خوی لگال کسکاتی مثل رادیو کو تلفیزور کو گرانی و موسیقی و بزمرزش مخو مشغول کی تو بکل بلنای نه دعوی بودن که الله خوی تعالا دعوی خوشمن که الله خوی تعالا به ما علوم ناله قبل زمانیان بر راه بیان لسره آو مانع درس بر راستی آو مانع حل و هستی آو مانع لسال که بر راستی و شعر بیته آو که آن خو ل ل یعنی زمان که خو تویی لمانه خبر داده عبادتي شيء ذو عجيب اللوامع حديث كشف عن لعبد لعمر قرعه الله أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الاخر نذكرين كاتك اخوال عبد كان نزك بها بشي أخير الشوايا فاني استطعت ان تكون ممن يذكر الله في تلك الساعه فكن اگر اتمنى شيء بلو كثانيات اخوا كنت عبادتي اخوا بلو كسان اللو كاتها دواكم لأخوان كسان نكابح الجب السرمان وبكابح الجب من دواكم لخوي تعالى بما كبوقة ومية ولي رازية وخواي خوجي وخو أواني خوجي وربك إنا أو خواي حتمر دمنا لا بيرمنا شيء كمان بس خوي تاع سبحانك اللهم وبحمدك شدوا